أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين ت كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطّعّم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات كم فروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أم برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة رب بِكَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 رب منا واسع كل شيء ربنا وَسِعَتْ كل شيء رحمة رَّحْمَةً وَعِلْمًا فاغفر للذين لِلَّذِينَ فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم رَبَّنَا وَادْخِلْهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَا صَلَحَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ سورة المعذينات إنك أنت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمت وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ <تصفيق> اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَكُون إِذْ تُدْعَوْنَ إلَى الإِيمَانِ تَائِنِي وَأَحْيَيْتَنَا تَائِنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا داو کفرت و اشراق بی وَالَّذِي يُرِيقُمْ آياتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكْرًا غَوْ إِلَّا مَن يُنِيب فَادْعُ رفیع الدرجات ذو الارش يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٍ لِمَنِ الْمُلْكُ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَاقِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لا غُلَّ مَيعُوم إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الذي الظالمين من حميم ولا شفع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ صَدَقَ اللَّهُ